الله أعلم سبحان الله إنا نعبد الله وحده لا إله إلا الله ZANG الذي خلق السماوات والارض Aan de ene kant الذي خلق السماوات والأرض الله الرحمن الرحيم سلام The word of the I love About. Whoa, <laughs> whoa, more. Mm -hmm. We're going to When does he know? I love you. Oh um. Wow.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 Well a والذين من له عز يا رب من اخر والذين يقودون ربنا هدونا Oh, <laughs> Ik喊..... en het koningschap en de